فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَّ ۚ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله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 فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضال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 فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجا ما مات والله بما تعملون خبير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 ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم سماء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين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 ألك حزب الشيطان؟ لا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحددون الله ورسوله أولئك أولئك في الأذل كتب الله لأغلباً أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واد دون من حاد الله ورسوله يُوادُّونَ مَنْ حَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ